وعلى الرغم من ذلك، فإن قدرا ليس بالقليل من المحتوى الذي قدموه فتح الباب أمام عاصفة من الانتقادات الواسعة بمنصات التواصل الاجتماعي.